من يطع رسله فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت قائمة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكلام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 ولو ردوه إلى رسل وإلى أهل الأمر منهم لعَرِمَهُ الَّذينَ يَستَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَتَتَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ لَتَتَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا